في مدارسة كتاب الإصول العلمية للدعوة السلفية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى انتهينا في المرة السابقة من مقدمة الطبعة الثانية اللي تكلم فيها الشيخ عن مسألتين مسألة التسميب السلفية ومسألة اتهام السلفيون بأنه مقلدة فهمنا الفرق ما بين والاجتهاد والتقليد والاتباع وواجب كل فرد حسب درجته من العلم ندلف مباشرة بعدها إلى مقدمة الطبع الأولى بيقول الشيخ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال فقد ابتلي المسلمون خلال تاريخهم الطويل بفتن عظيمة ونسب إلى هذا الدين كثير من البدع والضلالات وألقي على الكتاب الكريم كثير من التحريفات والشبهات وتعرضت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم للانتحال والوضع التارة والرد والإبطال تارات يعني جهود المنوين لدعوة الإسلام الصافي منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولعلكم جميعا تعلمون حديث صفية بنت حياة ابن أخطب لما تحكي عن أبيها حياة ابن أخطب وعمها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وبارزاه وأعلن له العداوة من أول يوم دخل إلى المدينة فصور هذه العداوة بمحاولات تشويه هذا النور الذي يستمد منه المسلمون قوتهم في القرآن طبعا محاولات التحريف في القرآن تحريف الألفاظ يعني طبعا بقت كلها بالفشل لأن ربنا عز وجل حفظ ألفاظ القرآن إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فيعني مسألة تحريف اللفظ دي في القرآن صعبة جدا لكن التحريفات المعنوية والشبهات والقاء الشبهات وتعطيل الآيات عن العمل ومثل هذا هذا حدث كثيرا جدا أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نالت القسط الأكبر من الهجمة لأن وضع القرآن ككتاب سماوي هو كلام الله عز وجل من عند الله بيجعل كثير من المسلمين مش مستجبين أو يعني عندهم تحفز ضد أي طعن أو لمس للقرآن لكن السنة والأحاديث وخصوصا مع ثبوت فعلا أن حصل وضعه حصل أحاديث ضعيفة خلت ده مجال للطعن ولتشويه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يعني بيعد هذا الكلام بشكل منهجي يعني في ناس بتعمل الأمر ده منهج كيف يطعن عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يدخل فيها ما ليس منها وكيف يجمع الأحاديث اللي ظاهرها التعارض أو بعضها في مخالفة لما يتبدر إلى الذهن عند بعض الناس وينشر في الناس وكتب في ذلك حتى في العصر الحاضر كثيرة جدا جدا بيقول الشيخ وكانت الواحدة من هذه العظائم كافية لطمص معالم الدين وتضيع أصوله وتشويهه وإتلافه لولا أن الله حز وجل حفظه ورد كيد أعدائه وجعل سعيهم في تحريفه إلى ضلال عن طريق مينباه وهيا في كل عصر من عصور الإسلام من ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين ربنا عز وجل بيقيد كل فترة من فترات الزمان لما بتشتد الهجمة على الكتاب والسنة وبشتد الهجمة على ثوابت الدين يهيئ الله عز وجل من جهابذة وأذكاء العالم من يصرفون أوقاتهم وبتأييد الله عز وجل ينفون عن هذا الدين انتحال الغالي تحريف الغالين وانتحال المبطلين اللفظة دي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسندوا فيه كلام وحسنوا شيخ الألبان إن الله عز وجل يقيد لهذا الدين من ينفي عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين ولولا ذلك لن طمصت طريق هذا الدين كما انطمست اليهودية والنصرانية قال ولقد كانت هذه الحركات التصحيحية التجديدية لهذا الدين هي الحركة السلفية التي حفظت على أصول هذا الدين نقية خالصة ونفت عنه كل بدعة وردت عنه كل ضلالة وصححت كل تأريف وتحريف الشيخ بقى عايز أذكر لمحة تاريخية كده نظرة سريعة على التاريخ ومحاولات التحريف كي وكيف تعامل المسلمون معها بيقول الصحابة العدول رضي الله عنهم نقلوا الأمانة كاملة وبلغوها غير منقوصة ووقفوا بالمرصاد لكل تأويل باطل وكل انتحال وتحريض وحمل راية من بعدهم علماء التابعين ومن وراءهم يعني السؤال حصلت محاولات للتحريف في عهد الصحابة عن صحيح الجدة نعم كلنا نحفظ حديث عبد الله بن عمر لما جاءوا أناس من البصرة بيحكون عن قول معبد الجهني وأنهم ينفون القدر ويقولون أن الأمر أنف مستأنف يعني جديد يعني ربنا ما لا يعلم الأشياء قبل أن تقع دولت نفاة القدر الأوائل الحمد لله أنقار يعني اللي حصل ان الصحابة رضو الله عليهم تصدوا لمثل هذا قال إذا لقيت هؤلاء فأعلمهم أنهم أن أني بريء منهم وأنهم برؤاء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يصح إيمان أحدهم أو لا يدخل الجنة أحدهم إلا أن يؤمن بالقدر حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان كنا جلوسا على عند النبي الحديث الطويل بتاع جبريل ده مطلع الحديث الأصد أن كانت في بدايات تحريف في زمن الصحابة رضي الله عليه لكن شوكة الأهل السنة كانت قوية الأصل الخلفاء الرشدين والخلافة الرشدة والصحابة متوافرون والجهابزة موجودون فالتحريفات البسيطة دي كانت نشاز على الجنب الصحابة تصدوا لها مباشرة وأخمدوها في مهده يبقى الصحابة العدود رضي الله عنهم نقلوا الأمانة كاملة وبلغوها غير منقوصة ووقفوا بالمرصاد لكل تأويل باطل وكل انتحال وتعريض يبقى مثلا بدعة القدريه الأوائل النفاه تصدى لها عبد الله بن عمر بدعة الغوافض والتشيع التصدى لها علي بن ابي طالب نفس علي بن ابي طالب قال لا لا لا يأتيني رجل يفضلني على ابي بكر وعمر الا جلدته حد المفتر وده متواتر عن علي بن ابي طالب نقله اكثر من سبعين نفسا عنه من مسجد الكوفة يعني من مسجد الكوفة أكتر من سابعة متواترة يعني بلغ حد التواتر أنه يقول اللي هيفضلني على أبي بكر وعمر أجلده حد المفتري ويعني كلامه طبعا لما لما حرق الدعو فيه الأولوية مثل هذا كل ده تصدي قوي جدا من علي بن أبي طالب اللي لبذرة التشيع والغوافط فالصحابة وقفوا بالمرصاد لكل تأويل باطل وكل انتحال وتحريض وحمل راية من بعدهم علماء التابعين ومن وراءه، لكن بعد ذلك لما تسعت رقعة الدولة الإسلامية وكثر الداخلون فيها من الفرس وروم والشعوب الأخرى وأراد بعضهم أن يدخل في الدين ما ليس منه ظهرت المشكلة بقى لما تسعت رقعة العالم الإسلامي وصار يعني مثلا في زمن الصحابة الله عين ودولة الخلافة الرشدة إما يبقى مثلا ألوف ألف ألفين تلات تلاف من الجهابزة العلماء وفي دخيل أو اتنين دخلاء أو واحد محرف أو واحد مبطل هيكلوا صح؟ طب لما يتسع بقى الدولة الإسلامية ويبقى في قطر من أقطار المسلمين مثلا في ألاف وملايين من الناس وفيهم اتنين علماء تلاتة علماء عشر علماء يبقى ساعتها زي ما بيقول القائلون اتسع الخرق على الراقع بدأت المسألة تكبر وفي عهدهم فعاد التبع التابعين اتسعت دائرة الأمم الإسلامية وكثر الداخلون من الفرس والروم والشعوب الأخرى وأراد بعضهم أن يدخل في الدين ما ليس منه طبعا ده كان أحيانا بقصد وأحيانا بدون قصد يعني في ناس دخلت في الإسلام ظاهرا وهي تبطن العداوة له وتريد أن تدمر فيه زي عبد الله بن سبأ اليهود ده ده أظهر الإسلام وهو يبطن النفاق ويدخل في الإسلام ويعلي المسلمين بقى على عثمان بن عفان و ويبتدأ هذه العقيدة الباطل عقيدة التشاعر مثلا وفي بعضهم بدون قصد مفتون بالحضارات مثلا رومية أو الفارسية وعايز يدخل منها جزء في الإسلام فقام هؤلاء العلماء الأجلاء حراسا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظ لنا التاريخ جهادهم في هذا السبيل حربا للمبطلين وردا للزيف عن هذا الدين ووقوفا في وجه انحراف الحكم والسياسة ونشراً للدين النقي الخالص في كل ربوع حتى سلموا الرأي لمن بعدهم في العلم والإيمان كاملة عزيزة الجانب ظاهرة عالية وما زال هذا الدين يخوض المعركة برجاله المخلصين وأبنائه البررة الميامين معارك الفكرية والمعارك الحربية لم تنقطع أبداً الإسلام يدخل في معركة ويدخلون في معارك متوالية ضد الإسلام وينفق عليها بالذات في العصر الحديث ده المليارات وشيخنا الشيخ الحويني ربنا يحفظه ويمد بالصحة والعافية ذكر طرفا من هذه المعركة الفكرية المستعرة لما تكلم عن كتاب الشيخ أحمد شاكر اللي هي مقدمة بتاعت كتاب المتنبي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا والشيخ شرح باستفادة الأمر طويل جدا يعني شرح باستفادة كيف أن النصارى بعد سقوط القسطنطينية جلسوا يدبرون ويهيئون أمرهم ويفكرون في كافية حرب هذا الدين ثم أجلسوا القساوسة والرهبان يتعلمون العربية ويدرسون كتب الإسلام وينشأ علم اسمه علم الاستشراق علم الاستشراق ده يعني دراسة الكتب الشرقية وبالذات الإسلام للهجوم عليها ولمحاولة التحريف فيه ويفتن ناس بعد ذلك من بني جلداتنا وتكلمون بألسنة بألسنتنا يفتنون بهؤلاء المستشرقين ويأخذون كلامهم اللي هو في الأصل النسدي نشأت يعني علم الاستشراق ده نشأ فين ده دا نشأ داخل الكنائس وداخل الأديرة ناس كان ينفق عليهم ويفتنون أعمارهم لدراسة اللغة العربية وبعد كده يهجموا الاسلام ويوردوا الشبهات ومثل هذا ويأتي ناس من جلدتنا وتكلمونا بألسنتنا ويبدأوا يرددوا كلام المستشرقين وكلام هؤلاء الطاعنين وما أكثره فإذا هذه المعركة مستمرة لم لم تنقطع أبدا وهذه المكائد التي تكاد ضد هذا الدين لولا أنه من دين الله عز وجل ربع أو عشر معشار هذه المكائد لو, لو كانت ضد أي مذهب وضعي أو أي قانون بشري أو أي عقيدة أو, أو, أو مذهب وضعي كان ننمح من على وجه الأرضي يبقى إذن بقى هذا الدين بفضل الله عز وجل أولا واخرا. أولا واخرا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نور مش بجهود المسلمين ولا ولا بس في أسباب أسباب العلماء أجلاء وقفوا حوائط صد في أمام, أمام هذه الهجمة الشرسة ما يزال هذا الدين يخوض المعركة برجاله المخلصين وأبنائه البررة الميامين الذين أخلصوا دينهم لله فآمنوا بكتاب الله كما أنزل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاءت وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز مصطلح عضوا عليها بالنواجز اللي جه في حديث العرباض بن سرية ده يدلك على صعوبة الأمر وشدة صعوبة التمسك بالهدى الأول في زمان الغربة الثانية وحاربه كل أفاك أثيم يروم يعني يبغي أو يطلب حما هذا الدين تحويلا له وتحريفا أو زيادة له ونقصة وتمزيقا له وتقطيعا وفي عصرنا الراهن ازدادت الهجمة على هذا الدين يعني المعركة التي حها الآن في العالم الإسلامي بين الإسلام والعلمانية والإسلام والليبرالية أشخص معركة ومن أشخص المعركة التي اتعرضت لها الحضارة أو الأمم الإسلامية وبالذات في مصر يعني علماء قلّ في في في الجزيرة العربية وفِي غيرها من دول العالم يقولون إن فعلا المعركة المستعرة الآن في مصر بين الإسلام والليبرالية والislam والعلمانية لم يشهد لها الإسلام مثيلا يعني ولذلك العالم أجمع يترقب نتائج هذه المعركة عشان نعرف خطورة الوضع الذي نعيشه المشايخ كل شيء العلماء يقولوا نحن نعيش مرحلة فريقة مرحلة فاصلة ما, أيوة كلام مش بسهولة لأن العالم كله ينتظر نتيجة هذه التجربة المصرية نتيجة الحركة الإسلامية في مصر الدكتور محمد مرسي أو التغير الإسلامي لما يصل لسدة الحكم ويمكن بعض التمكين للإسلاميين ما هي النتيجة؟ إما النجاح وبالتالي تصدر هذه التجربة لأماكن أخرى نجح الإسلاميون في مصر فيمكن أن ينجحوا في أي مكان آخر أو أن تفشل التجربة لقدر الله وساعتها أي واحد من الإسلاميين في أي مكان في العالم يجي يرفع صبح ويقول له اسكت وهم عملوا في مصر كذا كذا وفشلوا تبتكلم ليه وساعتها يحكم على ناس الله عز وجل أن لا يحدث ذلك فلذلك المعركة المستعرة الآن في العالم الإسلامي بين الإسلام والليبرالية معركة وجود فعلا معركة وجود إما وإن شاء الله عز وجل الإسلام منتصر فيها لأن خاض الإسلام معارك كثيرة من هذا النوع ضد يعني أناس أشرس من ذلك وبفضل عز وجل انتصروا لكن القضية الكبرى هي تماسك المسلمين أو الإسلاميين يعني فيما بينهم وعدم التنزع والفرقة هي الأمر الخطير أن احنا نؤتى من بيننا قالوا في عصرنا الراهن ازدادت هجمة على هذا الدين وتميزت قلوب الكافرين عليه من الغيز الله في تصرحات ناس واحد بيسمحها وبيشوفها يقولين الناس دي مش طبيعية تلاقيهم كده بتنرفزه وتنططه قدام الكاميرات والحاجات زي كده لما يسمع كلمة الإسلام او الشرع الإسلامية أو الحكم أو او الحاجات دي بتصيبه واذا ذكر الله واحدة هوش مأزت هوش مأزت حس إنه كده وإذا ذكر الذين من دون إذا هم يستبشرون ممكن تلاقيه وكنيسة ومبسوط ومنشرح جدا وبيغني معهم الترانيم ووقف إده في إدهم وكلام زي كده عادي خالص يعني جوه الكنيسة ما عندوش مشكلة ولما تيجي سيرت مثلا الشريعة أو الإسلام أو الحكم بأنزل الله أو المادة التائعة والكلام اللي هو بينرفزهم ده تلاقيه أعمالي ايه كأنه جالوا إيه تشنجات وتميزت قلوب الكافرين عليه من الغيز أندامت سيادته كل هذه القرون واستمر عزة كل تلك السنين ورأوا من أبناء الإسلام غفلة عن كتاب ربهم وسنة رسوله الذين كان بهما العز والنصر والغلبة فأمكانوا السيوف من رقابهم يبقى الحرب العسكرية وأعملوا الفساد في هذا الدين برجال أعدوهم لذلك الحرب على الإسلام لابد أن ننتبه أنها حرب متعددة الجبهات حرب متعددة الجبهات جزء منها جزء عسكري وجزء ثقافي وجزء ايدولوجي وجزء اقتصادي وجزء اجتماعي على كل المستويات ما نمريش أن احنا ننظر للحرب على الإسلام من منظور واحد احتلال العراق احتق. ما كل ده قطعا مصائب تنزل بالمسلمين ولابد أن نتصدى لها لكن زيه في الخطورة ممكن يكون أخطر منه الحرب اللي بتركز على مرجعية المسلمين وأنا دايما كنت بقول للناس إن المسلمون تعرضوا لبرضه هجمات شرسة في, في سابق عسكرية وثقافية لكنهم نجوا منها يعني أنا أعتقد مثلا إن المسلمين في زمان التتار كانوا اكثر ضعفا من الان? من ناحية العسكرية? قطعا عند التاتر ايه? اكتاحوا ديار الاسلام من اول من اول تترستان دلوقتي اللي هي في اواسط الصين كده لغاية ما وصلوا للشام كل ده كان سوء. هرسوه كده. هرس. واقتحوا مداري الخلافة وقتلوا الخليفة. يعني حاجات صعبة جدا جدا يعني. يعني المؤرخين زي ابن الاثير وغيره اللي بيقرخوا المرحلة دي يقولك يعني. يعني يقعد يتوقع نص ساعة كده ليت أمي لم تلدني ليت مش عارف إيه يعني من تكثرة الأهوال اللي كانت بتحصل ويقولك إن كتير من الناس كان بيظن إن دي القيامة دي نهاية العالم خلاص التطار دول نهاية العالم ولن تقوم للإسلام قائمة بعد هذا اليوم وتعدي 30 صفحة في الكتاب أو 30 سنة في عمر التاريخ تلاقي إيه تلاقي التطار دخلوا في الإسلام إيه اللي بيحصل أيه اللي هذا الدين سبحان الله يعني التحول من من قمه الضعف لزروة القوة سريع جدا لان عناصر القوة موجودة فانا عايز اقول ان مر بتاريخ المسلمين فترات ضعف اشد مما نحن فيه الان بس الفرق ان المسلمين في زمان التتار واحنا نيجي نتكلم شيخ الاسلام تيميه ونعرف عمل ايه التتار الفرق ان المسلمين زمن التتار كانوا عارفين الحل فيه صح؟ يعني الحل فين؟ الحل يرجعوا للكتاب والسنة ويحكموا شرع ربنا فيهم ويرفع علم الجهاد هينغلب التاتار قطعاً وده اللي حصل في مصر جنكيز خن ولا هولاكو باعت لمصر عشان يستسلموا ويسلموا زي ما مدن كتير جداً طول الطريق بتاعه استسلمت كان هما يعني عادتهم الغادر التاتار دول كانوا مثلا يحصروا البلد فترة طويلة جدا لغاية ما أهلها يشرفوا على الهلاك فيقولهم خلاص استسلموا لكم الأمان فيسلموا لهم ويقروا الكلام ده في البداية والنهاية كلام صعب جدا يعني بلد مثلا تبقى خمسين ألف إنسان بعد ما يسلموا لهم يقتلون كله يغدروا بيهم يعني البلد اللي بعدها يكونوا عارفين تبدأ غدروا بالبلد اللي قبلنا يبقى ما نسلم لهمش فيحصرهم فترة وبعد كده يطلبوا ويقولوا لهم ايه نعطيكم الأمان تبدأنتوا غادرتوا بالقبلين لا مواسيقوا وعهودوا ومش هنقدر بكم يستسلموا من شدة الضعف وعدم النجدم هم بيستنجدوا بالعالم الإسلامي حدش بنجدهم فبيستسلموا يقتلون كلهم كلهم بمعنى كلهم يعني الخمسين ألف كلهم بيموتوا مش مثلا يقتلوا الرجال لا بيقتلوا كل الناس أمة وحشية لم تعرف لها التاريخ مثيلا يعني في كتب في كتب أوروبا كانوا بيشكروا للمسلمين ان هم وقفوا زحف التتار يعني يقولك لك ده المسلمين دول كطخهم يا اخي التتار دول لو كانوا كملوا على اوروبا كانوا كلوه فيعني امه صعبة جدا ومع ذلك المسلمين انتصروا عليه بايه خلي بالكم المسلمين وصلوا للمرحله من الضعف انا بقول لكم صور الضعف دي في مرحلة من الضعف ان عوام المسلمين والناس عامه الناس كانوا بيظن ان التتار دول مش بشر دول حاجة تانية جايين مخلوقات من كوكب تاني وكتير من المسلمين كانوا بيظنوا ان هم بيأكلوا لحوم الناس الاساطير بقى والحكايات والخرافات نتيجة شدة الفزع تسري بين الناس يطلع يا جرع ده بيأكلوا الناس بيأكلوا البنى قدمية فالناس تصدق وتخاف وترمي السيف وما تحاربش وبنكسر يحكي في البداية والنهاية ان واحد من التتار يزنق خمسين راجل في بغداد في زقاق يعني زقاق كده يزنق مئة راجل رجل ميت راجل هو لوحده، طب ميت راجل دول لو بس نفق فيها وقعوه. لا هو لوحده كده راجل من التطار زلق ميت راجل. والمشكلة ان ما كانش معها سيف. فقال لهم ابقوا ها هنا حتى قاتيها بالسيف. فضل خرجوا هنا لغاية ما جيب السيف واجه. ففضلوا واقفين مكانه. وباح يجيب السيف. وبعدين يدباحهم واحد واحد، شو بقى الناس كانت بتفكر ازاي? تحمد ربنا على العافية. يبقى المسلمين كانوا في فترات سابقة كانوا اشد ضعفا من الان. ماشي؟ إما إحنا النهاردة مش قادرين نفوق زي ما المسلمين فاقوا في زمان التتار ليه؟ لأن إحنا تايهين مش عارفين نوجه البصلة نفوق على مذهب الشرق ولا على مذهب الغرب ولا على إيه بالزبط أهد... الطيار السلفي هو اللي عايز يزبط للناس البصلة البصلة يعني إيه؟ إخواننا نفوق في الدين على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب بس هي دي الحكاية بسلاح حديث ومشروعات اقتصادية. كل ده ماشي. ما فيهوش هوش مشكلة. الحداثة في المشروعات وفي الاختراعات لا في الاصالة في المنهج. الصراع ما بين الحداثة والاصالة. الحداثة ما هو النهاردة العلمانيين والليبراليين والناس دي تيجي تكلموا في ايه كلام? يقول لك انتو من تعايزين ترجعونا العصر الجيمة الخيمة والجمل والصحراء. ما هو السلفية عنده? السلفية. عند الليبراليين دول تعني ان احنا نرجع نسيب الحاجات ديت ونعيش في الصحراء ونجيب خيمة وجمل ونعيش كده هي دي السلفين قطعا لا السلفية تعني رجوع في العقائد والعبادات والمعاملات للشرب الاول هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قالوا لما صحابة سألوا بعد افتراق الامم نعمل ايه ومن هي الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم انا واصح لكن بقى الطيارة والصاروخ والمخترعات والفمتو ثانية والحاجات دي كلها ما فيهاش اشكال هنيجي احنا ان شاء الله عندنا جزء عن الليبرالية وتطورها هنعرف ان الاشكال عند الغرب جه من ان الكنيسة اللي هي السلطة الدينية كانت بتحجر عليهم العلم العلم النظري فتعدم جاليليو كوبرنيكس واللي هم العلماء التجريبيين يقول كلام مخالف لللي في الانجلي المحرف يعدموه او يسجنوه خلاص؟ فعارفوا أو وصلوا إلى أن ال ال ال ال الكنيسة كسلطة دينية تقف حجر عثرة في طريق التقدم الصناعي والتقدم العلمي فجاءت الثورة الفرنسية ثورة على الاستبداد الكنسي وثورة على الطغيان الملكي والشعرات بتاعت الثورة الفرنسية اشنقوا آخر ملك بقى مع أخر قص اللي موقفنا عن التطور الملكية والكنيسة فلازم نطيرهم الاثنين. وفعلاً ده اللي حصل إن هم لما شالوا الحاجة اللي اللي اللي, اللي بتعقهم عن التقدم العلمي تطوروا ووصلوا لدرجة من الحضارة والمدنية فعلاً سبقلنا بكتير كتير جد طب الأمر ده يجي بقى أذيال الغربة عندنا يطبقوا عندنا بأمرت إيه هو أنت لما خدت دكتوراه في الزرة ولا في الفلك طلع لك شيخ من المسلمين يقول لك حرام أنت لما خدت دكتوراه في الفيزياء طلع لك شيخ من المسلمين يقول لك بدعة أنا مش فاهم إزاي يتهم الإسلام بأنه هو بيحد من التقدم العلم وسبب هو سبب تأخره المسلمين قطعا ده بسبب أذيال الغرب اللي عندنا اللي بيرددوا كلام المستشرقين والغربيين من غير ما يفهموا إيه العلاقة ما بين الإسلام والعلم ماشي طيب الشيخ بيقول وراء من أبناء الإسلام غفلة عن كتاب ربهم وسنة رسوله الذين كان بهم العز والنصر والغلب فأمكان السيوفة من رقابهم اللي في الكلام ده إن العراكة على الإسلام معاركة على عدة مستوات معاركة عسكرية حربية زي اللي يبدو دور الآن في العراق وفي أفغانستان وفي سوريا كل دي معارك عسكرية واضحة العدوة فيها واضحة وفي معارك اقتصادية وفي معارك أيديولوجية ثقافية هو ما بيحتلش مصر لكن منزل كتائب وجيوش من العلمانيين وغيرهم اللي بتحت أي أسماء بقى عندك ملايين الأسماء منظمات حقوق الإنسان منظمات التحول الديمقراطي منظمات المجتمع المدني وبينفق عليها ملايين عشان إيه؟ عشان الحرب الأيدولوجية الثقافية دي والناس دي بقى شغالة وبتقبض فلوس ماشي؟ وأعملوا الفساد في هذا الدين برجال أعدوهم هذا ودربوهم عليه من أبنائهم أولاً ونشأوا من أبناء المسلمين تلامذة لهم يقولون ويعتقدون مثل ما يعتقدون والله أنا شايف أن في بعض من أبناء المسلمين النهاردة فاقوا أساتذتهم من الغرب يعني واحد يطلع يقول يعني القنصلية المصرية أو السفارة المصرية تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يحمل الجنسية المصرية أنا مش فاهم يعني والله نفس أفهم وجهة نظره إيه هو طبعا بغل في الكلام بنوعي الأدب شوية في الأول فقولك النبي صلى الله عليه وسلم غمز لكن معه هوش الجنسية المصري فالسفر المصرية ترفع دعوى على المسيئين للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يحمل الجنسية المصرية معلش يعني طب أنا عايز أله سوي هو النبي صلى الله عليه وسلم جنسيته ايه؟ المصيبة اللي يقول لي سعودي تبقى ساعتها بقى إيه ساعتها يبقى إحنا خلاص ما عايشين بقى في التوهان خالص النبي صلى الله عليه وسلم جنسيته وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمين. هي دي جنسية النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة سعودي والسعودية دي نشأت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقى ديه يجي آل في سنة آل سعود اللي هم الدولة متسمية باسمهم دول ما كانواش على أهد النبي يا أستاذ عادل يا حمود اقرأ التغيخ لو عايز تفهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم الجنسيات والحدود المصطنعة اللي عملتها اتفاقية سايكوس بيكو فاكر ازيكم لما قعدت فرنسا وانجلترا ودول الاستعمار الغربي قعدوا يقسموا المسلمين زي ما بنقسم التورته كده انت تاخد الحتة دي وانا اخد الحتة دي سوريا تبع فرنسا ولبنان والجزيرة وبغد... والعراق تبع انجلترا مصر انجلترا ليبيا ايطاليا مش عارف فرنسا وبتاع تونس والجزائر و... وكده فرنسا قاعدين بيقسموا تورته يعني طب ال... ارسم كده جدع من اول هنا كده طيب خد انت الحته دي ولما نختلف احنا والسودان حلابو شلاتين تبع مصر ولا السودان هلاك ما ليش ارجع الخرط البريطانية وأنت تعرف هي تبع مين يعني نرجع لبريطانيا عشان نعرف حلابو شلاتين تبع مين تبع مصر ولا السودان صح مصر لما حصل نزاع بين مصر وسودان على حلابو شلاتين رجعوا لبريطانيا قالوا لهم ولنا مصر حلابو شلاتين تبع مصر ولا السودان صح وطبعا هو وهو بيقسم في التفخيخ سيكسبيكو ديت عمل نقطة اشتعال خلاص ما بين الجزائر مثلا والمغرب حاطة نقطة اشتعال حتى كده يقسمها في وسط قبيلة ولا في وسط حاجة ويقسمها نصين كده ما بين ليبيا وتونس فعلا كده يعني قبائل نصها هنا ونصها هنا أهل يعني ولادهم هنا وهن السعودية واليام وهكذا في مناطق اشتعال ما بين كل دولة ودولة فالقصد أقول يعني اللي, اللي بيقول النبي صلى الله عليه جنسيته ايه بقى على الدنيا السلام بيقول وأنشأوا من أبناء المسلمين تلاميذة لهم بصراحة تلاميذة نجبا يقولون ويعتقدون مثل ما يعتقدون يعني الغربيين فحارب الإسلام أبناؤه وطعن, ال... وطعن... وطعن في الكتاب والسنة وليس لهذه الفتن المحقة إلا رجال ينشؤون على الطراز الأول الذي كان به العز والسيادة والنصر والتمكين رحم الله مالكا إذ يقول لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها رجال يعلمون الكتاب كما أنزل والسنة كما بلغت حسب القواعد والأصول التي وضعها علماء السلف جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر ويقفون بعد ذلك في وجه هذا الباطل الزائف الذي مر ملأ الأرض شرا أو كاد والله غالب على أمره وقد شاء الله أن تظل طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة ظاهرة إلى قيام الساعة حديث أيضا حسن الشيخ الألباني لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يعني منصورين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم إلى قيام الساعة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينهم هم يا رسول الله دول فين؟ قال بيت المقدس وأكناف بيت المقدس المنطقة الملتهبة المنطقة الساخنة منطقة القدس مسجد الأقصى وأجوارها بقى أجوارها يعني سوريا ولبنان ومنطقة سيناء ومنطقة الأردن هي دي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس الشيخ بعد ذلك بيقول هذه الرسالة مجهزة مختصرة بيان واضح للأصول التي ابتنى عليها مذهب علماء السلف فهمهم للكتاب والسنة والعمل بهما أردنا بها توضيح الطريق لسالكها حتى لا تختلط الضروب ويعمى على الناس الطريق المستقيم من الطرق المعوجة الهالك بيبدأ الشيخ بعد ذلك في الأصول العلمية للدعوة السلفية ولب الكتاب الشيخ بيذكر الأصل الأول هو التوحيد قال الأصل الأول من أصول الدعوة السلفية هو التوحيد طبعا لا يخفى على أي واحد من اللي بيسموهم أو كل الناس يعني حتى اللي بيسموهم متابعين الحركات الإسلامية اهتمام التايار السلفي بعلم التوحيد تدريسا وبيانا وردا لشبهات المبطلين وتأليفا ونشرا فلا شك ندية يعني من الحاجات المميزة للتايار السلفي وأحيانا ده كان بيبقى يعني مثار مدح ونحن مثار انتقاد مثار مدح المحافظة على صفاء العقيدة الصفية من الشوائب ومن الدواخل رد شبهات المبطلين الدفاع عن العقيدة الصحيحة لكن أحيانا عند بعض الناس لما يرى المعارك المحتدمة ورغبته في التجميع ورغبته في يعني اسكات بعض الخلافات احيانا لمصلحة او لغير مصلحة لمصلحة يراها او لغير مصلحة يقول ان النقاش في امور التوحيدي ممكن تجري خلافات وتفرق المسلمين او تخرج بعض المسلمين او تدخل بعض المسلمين او يقول ان ده اهتمام بما غيره اولى منه في بعض الاحيان او بيقول ان ده انشغال مبالغ فيه بقضية محسومة ما هي ده الاشكال بقى ان احنا عايزين نفهم ايه القضية عشان نعرف هي محسومة ولا لا قضية التوحيد يقولك ما دخل صان. ما إحنا كلنا بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقول هنا ماكمن الخطر. اعتقد أن التوحيد هو مجرد قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وده اللي بيقول الشيخ. بيقول ولا يعني هذا الأصل كلمة أصل التوحيد ديت لا يعني ما يؤمن به وما يفهمه كثير من الناس معنى التوحيد. وأنه لا خالق إلا الله. ما كلنا بنقول ربنا هو اللي خلقني فدي خلصان. ما المصدعينا ومؤلفات ودروس. وموسعات وكلام زي كده ليه مخلصان لا الشيخ بيقول بل يفهم السلفي ويعلم من معاني التوحيد أصولا عظيمة وقضايا كبيرة الإشراك بقضية منها إشراك بالله تعالى أو الحاد في أسمائه وكثير من المسلمين يجهل كثيرا من هذه الأصول والقضايا فيقع في الشرك ويظن نفسه مؤمنا موحدا والحال أنه إما أن يكون ملحدا في صفات الله في صفات الله وأسمائه مؤمنا بها على وجه آخر أو مشركاً عابدا لغير الله سبحانه وتعالى ثم بدأ الشيخ يتكلم عن أصول التوحيد في المعتقد السلفي يعني ايه هو التوحيد الذي نعنيه واللي عايزين نشوف لو الناس كلها ملتزمة بيه خلاص قضية محسومة وفعلا ننتقل لقضية أخرى لكن لو لقينا خلل في هذه القضايا لابد اولا أن نوصلها ونركز فيها عند الناس وبعدين ننتقل لما بعدها احنا هنبدأ إن شاء الله المرة الجاية في الكلام على أصول التوحيد في المعتقد السلفي لكن إحنا قلنا المرة اللي فاتت إن اللمحة التاريخية اللي كان فيها تطور المخالفات العقدية والثبات العلماء والطيار السلفي في وجه هذه المخالفات كان فيها محطات لا ينبغي اغفالها وذكرنا ان احنا نقف عند اربع محطات الامام احمد بن حنبل والمحنة شيخ اسم 100 ودورة في انعاش المذهب السلفي دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعوة الشيخ عبد الحميد بن باديس من المعاصرين القريبين فإحنا على مدار الأربع دروس دول في نهاية كل درس هنأتي على ترجمة واحد من هؤلاء فهنبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل في هي مش هتبقى اهتمام بالترجمة يعني الترجمة يعني التعريف بقدر هو ما هو اهتمام بمعرفة دوره في الطير السلفي أو جهوده في حفظ الدعوة السلفية فهنبدا النهاردة هناخد في عشر دقائق أو ربع ساعة لو سمح لنا الشيخ عصام في جهود الإمام أحمد بن حنبل ودوره في الحفاظ على العقيدة السلفية إحنا طبعا تراجم الإمام أحمد كثيرة وطويلة ممكن تاخد مننا يعني أوقات طويلة جدا مطلوب أن احنا نخصها في عشر دقائق فاسمحوا لي أن أنا أتكلم بسرعة أنا بقصها على حضرتكم أو باخد لمحات من كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخرجات الأصحاب كتاب ماتع لفضلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله عز وجل كتاب ممتع يعني أنتوا أظن بتدرسوا في المعهد كتاب منار السبيل يعني فقه حنبلي لا غنى لأي طالب فقه حنبلي عن هذا الكتاب كتاب ده أصول مذهب أحمد وهي كيف نشأ المذهب وأدوار المذهب وعلماء المذهب وطبقات المذهب وكتب المذهب وتخريجات المذهب لا شك هو كتاب ممتع لمن يدرس الفقه الامام احمد بن حنبل اكتاب اسمه مدخل المفصل لفقه الامام احمد بن حنبل هو طبعا في المجلد الاول كتاب مجلدين المجلد الاول ذكر فيه ترجمة جيدة للامام احمد بن حنبل هو بيقول بقى ان ترجمة الامام احمد تأتي من عدة كتب لكن اوفى الكتب المطبوعة على الاطلاق اللي عايز يعرف يعني ترجمة تفصيلية طويلة عن الإمام أحمد هو كتاب الإمام ابن الجوزي رحمه الله عز وجل كتاب اسمه مناقب الإمام أحمد بن حنبل لأنه رحمه الله استفرغ كل الكتب المسندة في ترجمة أحمد في نحو ستمائة صفحة أي حد بيجي بيتكلم عن الإمام أحمد بياخد من كتاب ابن الجوزي رحمه الله عز وجل وطبعا لشك أن كتب السير والتراجم والطبقات كلها غنية بتراجم لما حد وما وقفه وأوفى هذه التراجم ترجمة الامام احمد في سير اعلام النبلاء للامام الذهبي في الطبعه بتاعه طبعه رساله ترجمه الامام احمد في تقريبا 120 صفحة اطول ترجمة في الكتاب اطول ترجمة في الكتاب ترجمة الامام احمد في كتاب سير اعلام النبلاء للامام الذهبي هتلاقوه في المجلد 11 طبعا يعني احنا مش عايزين نطول بذكر نسبه اسمه الحاجات ديت يعني كلها يعني موجوده في الكتب اسمه ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد الشيخ بيتكلم عن نسبته وآباءه وقبائله ولدته ووفاته عبد الله ابن الإمام أحمد بيحكي عن أبيه بيقول قدمت بي أمي حملاً من خراسان وولدت سنة 164 هجرية إمام أحمد ولد سنة 164 هجرية سمي باسمه المذهب باسم جده اللي اشتهر به هو اسمه أحمد بن محمد بن حنبل لكن اشتهر بإسم أحمد بن حنبل فنسب إلى جده فلذلك ينسب إليه المذهب كنيته أبو عبد الله معين أول أبناء صالح لما محمد كان أول أبناء صالح ثم عبد الله فقيل إنه كان بيتكنى بأبي عبد الله قبل ما ينجب أصلا قيل إنه كان بيتكنى بأبي عبد الله قبل ما ينجب أصلا الإمام أحمد كان عنده من الأولاد عشرة أولاد ثمانية بنين وابنتان صالح وعبد الله وزهير والحسن والحسين والحسن تاني حسن الأولاني مات وسمى الحسن تاني ومحمد وسعيد وزينب وفاطمة كان لي زوجتان وجاريتان طبعا صفاته الشخصية وتواضعه وكلام العلماء فيه يعني ده كله كلام يعني وبعده عن الشهرة وحبه للوحدة وعلامات وأمارات النجابة فيه منه هو صغير اجلال العلماء ليه وفي زمانه وهيبتهم عنده وكرمه وتقواه وزهده ورعه ورفضه اعطيات الصلاطين حكايات يعني عجيبة ورحلاته في طلب الحديث وفي طلب العلم يعني همه عجيبة الشكل يعني رحلات الإمام محمد تدرس يعني الإمام محمد أول رحلاته في طلب الحديث كانت إلى الكوفة ثم رحلة بعدها إلى البصرة ثم رحل إلى عبادان وإلى واسط رحلة إلى ترسوس ماشيا على قدمي وبعد كده صوب سفره إلى الحجاز ثم رحل ماشيا إلى صنعاء والمام أحمد بن بغداد رحلة ماشيا إلى صنعاء إيه لمقابلة محدث اليمن عبد الغزق بن همام الصنعاني ثم رحل إلى الشام يعني جاب الأفاق لطلب العلم حتى من بعض القران والإمام أحمد الكبير ومع المحبرة يقول له يا إمام طول عمرك كده على طول جاري في جاري في طلب العلم قال لهم مع المحبرة إلى المقبرة مع المحبرة إلى المقبرة شيوخ الإمام أحمد الكثيرين أدب الإمام أحمد مع شيوخه مؤلفاته طبعا أعظم مؤلفات الإمام أحمد المسند المسند الإمام أحمد اللي رواه عنه ابن عبد الله فضائل الصحابة العلة لمعرفة الرجال أسماء والكونة حديث شعبة التاريخ الزهد الورع يرد على زنادقة والجهمية كتاب أهل الردة وزنادقة وترك الصلاة والفرائض الإمامة نفي التشبيه المقدم والمؤخر في القرآن ناسك والمنسوخ وصالف الصلاة حديث الشيوخ المناسك الفرائض كتاب الأشربة يعني كتاب كتب كثيرة جدا إمامة الإمام أحمد في الفقه صاحب مذهب فقهي مستقل اللي هو مذهب الإمام أحمد احنا عايزين بقى نخش في مترجمة الامام احمد على القضايا مهمة اللي هي اللي زي ما بقول محطة مهمة في تاريخ الطيار السلفي اللي هي محن الامام احمد بن حمد المحنة دي عبارة عن فتنة في عهد المأمون ثم محن للامام احمد ثم نصرة في عهد المتوكل ده زي ما بقى رخها الشيخ, الشيخ ابو بكر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله المحنة ديت مدتها الشيخ بكر بيقول مدتها 23 سنة بدأت في سنة 212 وانتهت في سنة 234 23 سنة الامام أحمد في محنة بسبب ثباته على العقيدة الصلافية الخالصة وهنشوف دلوقتي سريعا كده كم ان كل الناس أجابت وترخصت في مسألة المحنة ديت وثبت فيها هذا الجبل الأشم الامام أحمد بن حنبل رحمه الله كان الأمر جارياً في الناس على السداد والسنة من إثبات صفات الله، صفة الكلام لله عز وجل، وأن القرآن كلام الله. الم إحنا بتاتا الإمام أحمد بتتعلق بالقضية دي، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن القرآن كلام الله. هي دل القضية. فكان الأمر جارياً على الحق وعلى السداد والسنة، ولم يفوه أحد بخلاف ذلك. وكان الناس أمّة واحدة ودينهم قائم أو دينهم قائما في خلافة أبي بكر وعمر في طبعا في آخر عهد الصحابة ظهرت القدرية ثم المعتزلة بالبصرة ثم الجهمية والمجسمة بخرسان في أثناء عصر التابعين مع ظهور السنة وأهلها إلى بعد المئتين ثم ظهر المأمون الخليفة وكان ذكيا متكلما له نظر في المعقول شو بداية البداية الخطأ أو بداية المشكلة فيه ذكيا متكلما ما فيش مشكلة لكن خوضه في علم الكلاب والنظر في المعقولات وكتب المخالفين للإسلام في العقل وإعمال العقل مع النصوص استجلب كتب الأوائل وعرب حكمة اليونان جاب حكم اليونان وكتب اليونان وكان بيدفع فلوس ودي كان بيذكروها في التاريخ من مدائحة انه كان اللي ترجم كتاب مليونانية يديله فلوس وتمن ودهب وكده والناس تقول ان ده حاجة كان جميلة ماشي حاجة جميلة ان احنا نستفيد من تراجم كتب الأجانب اللي هتفيدنا في دنيانا لكن نترجم كتبهم العقدية ليه والكلامية اللي هتضر عقدتنا ليه هي دي المشكلة اللي عملها المأمون فعرب حكمة اليونان وقام في ذلك وقعد ورفعت الجهمية والمعتزلة ترؤوسها المشكلة المأمون قرب الجهمية والمعتزلة بل والشيعة فإنه كان كذلك وقال به الحال إلى أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن احنا عارفين طبعا إن الجهمية ينفون الصفات عن الله عز وجل لا يقولون الله عز وجل له وجه وله يد وله وله وله الصفات اللي بيثبتها أهل السنة على يعني وفق ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم نقول ليس كمثله شيء فحصل إشكال عندهم بسبب القرآن طب أهل السنة بيقولوا القرآن ده, القرآن ده كلام الله كلام الله يبقى ربنا عز وجل بيتكلم يبقى من صفات الله عز وجل لأنه يتكلم فوقع الجهمية والمعتزلة في إشكال كيف ينفون صفة الكلام عن الله فمن أين قات القرآن؟ هو دي الإشكالية أهل السنة بيقولوا الجهمية والمعتزلة أنت بيش تقولوا ربنا لا يتكلم من أين قات القرآن فالجهمية بقى والمعتزلة طلعوا اختراع أن ربنا خلق القرآن ما تكلمش به عشان يطلع من مطب أنه هو بينفي صفة الكلام عن الله عز وجل ماشي يبقى إذن أصل محنة خلق القرآن أصلها نافي صفة الكلام عن الله عز وجل اصلي احنا اتخلق القرآن لا في صفة الكلام عن الله فبالتالي هيأتي القرآن منين طالما ان الله عز وجل على قولهم لا يتكلم يبقى القرآن مخلوق المشكلة بقى ان المأمون اعتنق الفكرة دي وامتحن الناس عليه فلم يمهل وهلك لعام فلم يمهل المأمون لم يمهل رب سبحان الله ربنا عز وجل اخذه وهلك لعام وخلى بعده شرا وبلاء في الدين فإن الأمة ما زالت على أن القرآن العظيم كلام الله ووحيه وتنزيله لا يعرفون غير ذلك حتى نبغ لهم القول بأن بأنه كلام الله مخلوق وأنه إنما يضاف إلى الله إضافة تشريف كبيت الله ونقطة الله فأنكر ذلك العلماء ولم تكن الجمия ظهرون في دولة المهدي والرشيد والمأمون فلما ولي والأمين فلما ولي المأمون كان منهم وقربهم فظهرت هذه المقال يبقى بداية المحنة نشأت في عهد المأمون زي ما قلنا سنة 212. ثم هلك المأمون واستمرت الفتنة بعده. اللي تولى كبر هذه الفتنة ثلاثة في زمان المأمون. واحد اسمه أحمد بن أبي دؤاد. ده كان رئيس قضاة المأمون. والثاني إسحق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب الخزاعي. وده كان صاحب الشرطة في بغداد وكان يمتحن الناس على ذلك. الثالث صحفي الفتنة عمر بن بحر بن محبوب البصر الكناني اللي هو الجحز المشهور بأدبه المحنة ديت امتحن فيها الإمام أحمد وغيره من علماء الأمة استفحلت المعنى واشتدت المحنة واشتدت في عهد المعتصم هو ده اللي عذب الإمام أحمد واللي سجنه واللي طور الأمور جدا طبعا هو لم يكن على درجة المأمون في معلوماته يعني جه خد القضية من المأمون وتبناها المعتصم وتسلطت الأضواء على السجن المكبل المعذب الإمام أحمد بن حنبل الذي بقى المعتصم بالأمر بضربه في عهده حتى خلّعت يده حصلوا خلع إذ لم يضرب قبله في عهد المأمون يعني المأمون ما ضربش الإمام أحمد اللي ضرب الإمام أحمد وسجنه وعذبه المعتصم ولا ضرب الإمام أحمد في عهد الواثق بعده بقي أحمد مقيدا في بغداد ينقل من سجن إلى سجن ثم حول إلى سجن عما وكان يصلي بأهل السجن وهو فصار في مكسي نحو من ثلاثين شهرا كان لنظره في السجن رجلان أحمد بن محمد بن ربح وأبو شعيب الحجام كان كلما فرغ من مناظراته زاده قيدا على قيود وأمر بضربه طبعا في كثير من الأئمة والعلماء الاثبات ماتوا في هذه المحنة كان من من توفي في السجن شيخ دمشق ومحدثها أبو مسهر الغساني عبد الأعلى ده من اللي ثبتوا على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وحبس لكنه لم يجب ومات في السجن كثير بقى من المعاصرين بدون ذكر أسماء للإمام أحمد أجابوا إلى القول بخلق القرآن تحت وطأة التعذيب والتنكيل والتضييق استمرت المه... الإمام أحمد وهو يعذب كان يعفو عن ي... يفعل يعني كان... كان يعذب لكنه كان يقول أ... أعفو عن كل من آذاني إلا صاحب بدعة يعني الحراس والسجان والناس اللي بتضربوا دول ما يعرفوش حاجة عفو عنهم لكن أصحاب البدعة زي ابن أبي دؤاد وغيره كان لم يعف عنه مات المأمون عذب الإمام أحمد في زمن المعتصم ثم أتى من بعده الواثق سنة 227 وهو من أم ولد ولم يؤثر إنه ألحق أذى بالإمام أحمد وإنما علم مقام الإمام أحمد عند الخاصة والعمه فخشية ثبرتهم لأن الناس كلها كانت مترقبة الإمام أحمد هيجيب ولا لا والإمام وكان الناس تنتظر بالمحابر جنب أبواب السجن. ويسمعوا المناظرات والماما احمد ثابت على كلامه أنه ان القرآن كلام الله غير مخلوق على طريقة يقول لهم هتولي كلام من كلام السلف هتولي حاجة من القرآن والسنة تقول انه هو مخلوق وانا اقول به فيضربه ويعذبه وهو ثابت على ذلك والناس بالمحابر على ابواب السجن تخلي الماما احمد واصوات التعذيب والمناظرة جوه والناس وقف على, على ابواب السجن كل يوم قال ايه لسه القرآن كلام الله وينشرها في الناس ما زال على الحق وثابت وكل يوم الناس تيجي تشوف الإمام أحمد هيرضخ ولا لا فثبت وخرج منها إماما لكل المسلمين في الوثق بعد ذلك يعني عفى عن الإمام أحمد وألزمه الإقامة الجبرية في داره يعني هو مع الزبوش ولا سجنه لكن ألزمه الإقامة الجبرية وقطع عنه التحديث يعني ما تكلمش الناس حاجز القمل الجبرية كده والسجن الانفرادي وظل كذلك حتى هلك أيضا الواثق ورفعت الفتنة والمحن في عهد المتوكل ووضعت الحرب أو وفرح بذلك المسلمون وخرج الإمام أحمد كان امام إمام لأهل الحديث أو إمام مذهب خرج بعدها إماما لأهل السنة وديت يعني رفعت ذكر الإمام أحمد في العالمين لذلك كان العلماء في زمانه يعني يقولوا يسألوا بعضهم معملش شديد إذا أحمد وصبرت قال له أتريدني أن أقوم مقام الأنبياء لما أحمد قام مقام الأنبياء في الثبات على الحق في نصرة هذا الدين ويقولون أن ربنا عز وجل حفظ هذا الدين بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم البيعة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة يبقى في موقفين في التاريخ الإسلامي كده ربنا عز وجل عاصم بهم هذه الأم الإمام أحمد وثباته على العقيدة السلفية الصحيحة الصافية وعدم إجاباته تحت وطأة التعذيب لهذه الأمور يعني حكايات بقى الإمام أحمد وثباته وكلامه وثناء العلماء عليه نأجلها المرة تانية عشان مشايخنا المنتظرين جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله لا إله إلا أنت واتوب وأتوبوليك